وقفت وأجفاني تفيض دموعها وقلبي من خوف القطيعة هائم وكل مسيء او بقات ذنوبه ذليل حزين مطرق الطرف نادم فيا ربي ذنبي قد عظم قدره وانت بما اشكو يا ربي عالم وانت الرَّحْمَنُ بالعباد الْعَرْشِ حليم كريم واسع العفو